الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعرفنا فيما مضى على هذا الكتاب البرهان في علوم القرآن وعلى مؤلفه الامام الزركشي رحمه الله عليه وقرانا مقدمته لهذا المصنف وما ذكر فيها من أهمية الانشغال بالقرآن الكريم وعلومه وأن السعيد من صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه عليه والموفق من وفقه الله لتدبره واصطفاه للتذكير به وتذكره ثم تكلم بعد ذلك في علم التفسير وعلوم القرآن ما هو التفسير وما هي علوم القرآن فقال رحمه الله فصل في علم التفسير التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه هذا هو معنى التفسير ما معنى التفسير؟ التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله عز وجل عايز أفهم القرآن ونفس وما سواها فالفم فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دسها ما معنى هذا ما افهم انا من هذه الايات اللي بيعرفني هذا هو علم التفسير علم التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله عز وجل وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه احكام القران احكام الصلاه واحكام الصيام واحكام الزكاه واحكام الحج والانكحا والبيوع والجهاد والحدود كل ده يعرف من علم التفسير واستمداد ذلك يستمد علم التفسير من ابكه دا علم التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله واستخراج احكام وحكمه مما يستمد التفسير قال واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ قال وقد أكثر الناس فيه من الموضوعات أي المؤلفات والمصنفات ما بين مختصر ومبسوط يعني التفسير فيها كتب ما شاء الله مطولة تفسير ابن جرير طبري تفسير قرطبي وفي كتب مختصرة وكلهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليه يعني كل مفسر بيفسر القرآن وهو متخصص في علم العلم المتخصص فيه بيغلب عليه في التفسير قال فالزجاج والواحد هذان المفسران يغلب عليهم في التفسير تفسير غريب تفسير الكلمات الغريبة والثعلبي يغلب على تفسيره القصص والزمقشري يغلب عليه علم البيان والرازي يغلب عليه علم الكلام وفي معناه من العلوم العقليه قال واعلم أن من المعلوم أن الله تعالى إنما خاطب خلقه بما يفهمونه ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه وانزل كتابه على لغتهم قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وقال انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون فالله خاطب خلقه بما يفهمون طيب إما نحن محتاجين التفسير اللي إذا اذا كان الله خاطبنا بلغتنا احنا عرب والقران عربي وربنا خاطبنا بلغتنا عشان نفهمه احنا محتاجين للتفسير ليه اذا كان قرآن عربي واحنا عرب قال وانما احتيج الى التفسير لما سنذكر بعد تقرير قاعدة وهي ايه القاعدة كل من وضع من البشر كتابا فانما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح اي انسان بيالف كتاب بيالفه عشان يفهمه بدون ما حد يشرح له وانما احتاج الى الشروح احتاج إلى الشروح لامور ثلاثه ليه بقى يعني اي, أي عالم بيكتب كتاب بيكتبه عشان الناس وتفهمه بشرط يعني مش متوقف فهمه على انه يشرح ومع ذلك فالعلماء يشرحون كتب الايه العلماء ليه قال انما احتيج الى الشروح لامور ثلاثة احدها كمال فضيلة المصنف اللي هو المؤلف الكتاب يعني الكتاب وان كان وضعه مؤلفه ليفهمه الناس بدون شرح لكنه احتاج إلى الشرح لفضيلته لأنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز ولذلك مثل إحنا علم الإيه في أصول فقه مؤلف اسمه الورقات كم ورقة كده ايه في كم صفحة المت المت ورقات عشان اسمه على مسمى ورقات في علم أصول فقه ونظمها معروف في صفحات برضو ومع ذلك النثر والنظم كله بيحدد إليه شرح بتخل مجلدات ها؟ فشرح المؤلف لفضيلته لأنه تضمن من المعاني الدقيقة في الفاظ ايه وجيزة فربما عصر فهم مراده فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية ومن هنا كان شرح بعض الائمه تصنيفه ادل على المراد من شرح غيره له يعني مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله وضع في مصطلح الحديث نخبه الايه نخبه الفكر وشرحها في ايه في نزهه النظر شرح الحافظ اللي متنه أفضل من شرح إيه؟ غيره لمدنه فلما العالم يضع كتابا وجيذا ثم يعود فيشرحه ويبسطه ويتوسع فيه شرح هذا العالم سيكون أفضل من شرح إيه؟ من شرح غيره. يعني نخبة الفكر للحافظ لما يشرحها الحافظ ويشرحها غيره ناخد شرح مين ناخد شرح هو لأنه هو ايه اعلم بالوجيز واعلم بالإيه؟ بالمبسوط اعلم بالمتن واعلم بالشرح يبقى اذا كان كل كتاب وضعه مؤلفه اراد ان الناس يفهمونه بدون شرح امال بتحتاج الكتب للشروح الايه تحتاج الكتب للشرح قال لك الامور ثلاث اولها كمال المصنف لانه جمع علما او معاني كثيره في الفاظ دقيق فبيجرع علماء وبيقفوا عند كل لب ويطلعوا بقى إيه؟ يطلعوا ما فيه الأمر الثاني قد يكون حذف بعض مقدمات الأقيسة أو أغفل فيها شروطا اعتمادا على وضوحها أو لأنها من علم آخر فيحتال الشارع لبيان المحذوف ومراتبه يعني العالم بيكتب فاحيانا العالم بيكتب بلغته ويظن ان الناس كلهم ايه في مستواه فبين مسألة بالنسبة له هي مسألة واضحه فبيجملها لأن واضحة مش عايز اشرح في حين ان غيره بيحتدي الى ايه الى شرحها يبقى هذا الأمر الثاني الداعي إلى شرح الايه الكتب المؤلف إن المؤلف ربما أجمل أشياء راها مش بحاجه إلى تفصيل، وابهم أشياء مش لم يرها بحاجة إلى تفصيل في حين ان غيره يحتاج إلى بيان تفصيل مجمل وتفسير مبهم الأمر الثالث احتمال اللفظ لمعان ثلاثة اللفظ الواحد قد يدل على اكثر من ايه من معنى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروض القروض الاشهيه الاطهار ولا كما في المجاز والاشتراك ودلاله الالتزام في فيحتد الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيح وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو منه بشر من السهو والغلط وتكرار الشيء وحذف المهم وغير ذلك فيحتل الشارح للتنبيه على ذلك إذن احنا كده عرفنا أن المؤلفين من البشر يؤلفون للناس بلغتهم ويقصدون أن يفهم الناس ما كتبوا بدون, إيه؟ بدون شرح ثم يكون ما كتبوا بحاجة إلى, إيه؟ إلى شروح لهذه الأزاب الثلاث يقول رحمه الله وإذا علم هذا فنقول إن القرآن إنما أنزل بلسان عربي مبين في زمن أفصح العرب إيبا القرآن إيه؟ عربي وأول ناس خطبوا بإيه؟ العرب أهل الفصاحة والبلاغة وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه كانوا يعلمون إيه؟ ظواهره واحكامه اما دقائق باطنه فانما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر من سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم في الاكثر كسؤالهم لما نزل قول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه خلي بالك الظلم زي ما احنا عارفين ظلم اكبر وظلم ايه وظلم اصغر فهم شملوه على الايه او حملوه على العموم الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ما قالش اي ظلم قال بظلم المعصيه ظلم ترك الواجب ظلم فعل المحرم ظلم قال يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الشرك قال ليس ذاك أما قرات قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم كذلك في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب قالت يا رسول الله أليس الله يقول فأما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ربنا يقول سوف يحاسب حسابا يسيرا وأنت تقول من نوقش حسابا عذب ففهمها قال ليس ذاك مش هذا اللي انت فهمتيه. من نوقش الحسابا عذب إنما الآية ذاك العرض العرض اليسير مؤمن يعرض ربنا فعلت وفعلت سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته بيمين أما من نوقش الحساب دي ليه ودي ليه والزغيرة والكبيرة من نوقش الحساب ايه عد وكقصه عادي بن حاتم في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر خاجاب شلت بيض شلت خيط بيضة وشلت خيط سمرة طبعاً لن تعرفين شلت بيض يعني ايه ولا كده يعني بطلتوا تشوفوا شلت الخيط مش كده؟ آه. شلت خيط بيضة وشلت خيط ايه سامرة وحاطهم تحت النغو كل شويه بص يا ترى شايف بيضة ولا شايف السودة ها فقال مش كده مش هو ده ده مربي طلوع الايه طلوع الفجر وغير ذلك مما سألوا عن احد منهم يبقى الصحابة رضوان عليهم كانوا افسح العرب والقرآن نزل بلغاتهم فكانوا يفهمون ظواهر القران واحكامه العامه اما ما كان يخفى عليهم فكانوا يرجعون الى رسول الله ويسالونه ولم ينقل الينا عنهم رضي الله عنهم تفسير القران وتاويله بجملته فنحن نحتاج الى ما كانوا يحتاجون اليه وزياده وزياده ليه لان احنا ما عدناش عرب إحنا ما عدناش عرب هم كانوا عرب فكان ما يخفى عليهم القليل القليل النادر اما احنا ما عدناش عارفين ايه ما عدناش عارفين اللغه العربيه حتى الكلمه دي معناها ايه مش اقول لك القاموس فيها معناها ايه فنحن بحاجه الى ما كانوا يحتاجون اليه وزياده لقصور مداركنا واحاطتنا بلغاتنا فنحن اشد الناس احتياجا الى التفسير ومعلوم أن تفسير القرآن يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض لبلاغته ولطف معانيه ولهذا لا يستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه ويرجع في تفسيره إليه من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها وسياقه وظاهره وباطنه وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهن ويدق عنه الفهم وفي هذا تتفاوت الأذهان وتتسابق في النظر إليه مسابقة الرهان فمن سابق بفهمه, فمن سابق بفهمه وراشق كبد الرمية بسهمه واخر رمى فأشوى وخبط في النظر خبط عشوى كما قيل وأين الدقيق من الركيك وأين الزلال من الزعاق عرفتوا حاجة؟ هذه الأمثلة اللي بدون احنا مش عارفين اللغة بتاعتنا هنا اسمع كده وفي هذا في التفسير بقى في التفسير وفهم القرآن تتفا... تتفاوت الأذهان وتتسابق في النظر ليه مسابقة الرهان فمن سابق بفهمه وراشق كبد الرمية بسهمه طبعا انظر ايه مفهومة واحد نشار قنص تمام بيرم بيصيب الهدف واخر رمى فاشوى اشوى بقى ايه بقى رمى فاشوى يعني ايه بقى ها؟ قال اشوى يعني اصاب فروة الرأس كده يعني ايه رمى السهم في في الجده كده قشطه وخلاص ما نزلش الايه ما نزلش الطير لما رمى, رمى السهمه جه في راس الطير كده قشط راسه وما موتوش انما التاني ايه اصاب كبد الرميه واخر رمى فاشوى وخبط في النظر خبط عشو ها يعني ايه خبط خبط عشو يعني رمى كده ايه رمي عشوائي كده اهو يعني بيرمي وخلاص هنا هنا ما هو في الصد فين ولا عرف مكان الصيد وأين الدقيق من الركيك طبعاً دي واضحه وأين الزلال من الزعاق أين الزلال من الزعاق يعني إيه الزلال وإيه الزعاق الزلال الحلو العذب يباً الزعاق إيه ضده المر الصب الملح الأجاج فين هذا؟ فين شربت الميه الحلوة والشربة الميه المالحة المرة فشتانا وسبحان من فاوت بين الناس في افهامهم وهو الرزاق ذو القوة المتين كما فاوت بين الناس في ارزاقهم في المال والصحة والعافية والأولاد فاوت أيضا بينهم في الأرزاق في الفهم وقال القاضي شمس الدين الخويجي رحمه الله علم التفسير عسير يسير يبقى معنا معنى دي بقى عسير يسير ازاي اما عسره فظاهر من وجوه اظهرها انه كلام متكلم لم يصل الناس الى مراده بالسماع منه ولا امكان للوصول اليه بخلاف الامثال والاشعار فإن الإنسان يمكن علم بمراد المتكلم بأن يسمع منه أو يسمع ممن سمع منه أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك متعذر إلا في آيات قلائل عشان تقول هذا هو المعنى المراد من الآية جزما. لا سبيل إلى ذلك إلا عن إيه؟ أن تسمعوا من الرسول يعني مثلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نقول الظلم هنا الشرك جزما ويقينا ليه جزما ويقينا لأن الرسول هو لإيه اللي قال كده. لكن غير ذلك ما نستطيع الجزم أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول عليه السلام وذلك متعذر إلا في آيات قلائل. فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه فلم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتنصيص على المراد وإنما هو عليه السلام صوب رأي جماعه من المفسرين فصار ذلك دليلا قاطعا على جواز التفسير. من غير سماع من الله ورسوله قال واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول كتبت هذا وما طالعت شيئا من الكتب اسمع كلام بعض الناس يفتخر فيقول كتبت هذا الكتاب وألفت هذا المؤلف وصنفت هذا المصنف وأنا بعيد عن كتبي ما راجعت ولا كتاب ولا اطلعت على شيء ويظن أن ذلك فخر ولا يعلم أن ذلك غاية النقص فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل ولا مزية ما قيل على ما قاله فبماذا يفتخر؟ ثم يقول رحمه الله ومع هذا ما كتبت شيئاً يعني في هذا الكتاب وغيره إلا خائفاً من الله مستعينا به معتمداً عليه فما كان حسناً فمن الله وفضله بوسيلة مطالعة كلام عباد الله الصالحين وما كان ضعيفا فمن النفس الأمارة بالسوء هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن شاء الله تعالى موعدنا يوم الأربعة عصرا أيضا بإذن الله عز وجل نسأل الله لكم ولنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا وأقم الصلاة